نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا اله <تصفيق> الا الله ومن لا اله الا الله صلاته وحده لا شريك له كلمه قامت عم. بها الارض والسماوات في وفطر الله عم. عليها جميع المخلوقات عليها اساسه المله ونصبت القبله ولاجلها اجرلت صيوف الجهاد وهي اعظم واجب فرضه الله على جميع العباد فهي فطره الله التي فطر الناس عليها في هذه المشاعر ومن فطر التي دعا الأمم على السنة, على ألسنة رسله إليها فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وامينه على وحيه ارسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الزاعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا أمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبعباده المؤمنين أنزل عليه كتابه المبين الفرق بين الحق والضلال والغي والغشاد والشك واليقين شرح له صدرا وا و و هو يزوا و رفع له ذكر و امز مز الذله والصغار كل من خالف امره وسد كل الطرق الموصله اليه والى جنته فلم يفتح لها طريقا الا من طريقه افترض على العباد اطاعته ومحبته والقيام بحقوقه فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأخلاقه وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال وهو الفرقان الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال عشرقت به العرض بعد ظلوماتها واجتمعت به القلوب بعد شتاتها فامتلأت به العرض نورا وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى إذا أكمل الله به الدين وأتم به نعمته على عباده المؤمنين اشتأثر به فنقله للرفيق الأعلى بعدما ترت أمته على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء فصلى الله وملائكته وأنبياءه وعباده الصالحون على هذا النبي الكريم كما عبت الله وعرف بالله ودعا إلى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغذ المحجلين وسلم تسليما كثيرا تدتي اما بعد ايها الناس والله احنا فيها دي التقوى والتليفون التقوى عباد الله بامتثال امره واجتنا بنهيه كما عمركم بذلك لتقالوا السعاده في الدنيا والاخره فقد أمركم الله بتقوى وأن تلزموا التقوى إلى أن توافوا الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا التقوى حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون اتقوا حق, حق تقاته والزموا جانب التقوى حتى يوافيكم الاجل وعصمتم على هذه الاستقامه اي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امركم الله ان تعتصموا بحبله بان تتمسكوا بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهما حبل الله المتين ونوره المبين وأمركم الله أن تجتمعوا على هذا الدين وتتآلفوا عليه أن تجتمعوا على هذا الدين وتتآلفوا عليه فإن القلوب لا يمكن أن تتآلف بغير هذا الدين لو أنفقت ما في العرض جميعا ما علفت بين قلوبهم ولكن الله علف بينهم إنه عزيز حكيم فالاجتماع إنما يكون على هذا الدين الذي يقاطب العقول والفطر السليمة وحذركم الله من التفرق والاحتلاف فقار ولا تفرقوا إن التفرق نتيجة البعد عن الكتاب والسنة فكلما قوي تمسك الأمة بدين الله قوي اجتماعها وعظمت آلفها والتحمت كلمتها وعزت وعظمت وكلما تبرقت وكلما ضعفت تمسك الأمة بهذا الدين دب إليها من الفرقة والاختلاف على قدر بعدها عن هذا الدين وذكركم وذكر الله لهم نعمته عليهم وحالهم قبل الإسلام فقال واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أجل إنهم قبل الإسلام أعداء إنهم قبل الإسلام متفرقين إنهم قبل الإسلام متنازعين تسودهم الفوضى الحكم للقوة لا للعقل والفطرة يأكل قوي ضعيف ويطغى القوي على الضعيف ظلم وعدوان وفوضى فجاء الله بالإسلام فجمع به القلوب وعلّف به الكلمة فأصبحتم بنعمته إخوانا بالإسلام كنتم إخوانا متعابين متعالفين تجمعكم قوة الإيمان وتوحدكم رابطة الإسلام وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الأوسى والخزرج هذه النعمة فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فعلفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي إن الرعيل الأول من هذه الأمة الذين عاشروا الجاهلية يعلمون حقيقة ما فيها من ظلم وفساد وما فيها من فرقة واختلاف وما من الله عليهم به من هذا الدين الذي جمع قلوبهم والله صفهم وجعل لهم يشد بعضه ببعضه اقول لك لما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم الى المدينه بامر الله له بعد ما فش الاسلام في الاوس والخزرج وصارت المدينه دار اسلام واستقر قرار المصطفى بها صلى الله عليه وسلم وجرت وقع التي ايّد الله فيها نبيه واصحابه وارغم انبشر في الكفر والضلال دخل في الاسلام من الناس لا رغبه لهم في الاسلام ولا حب في الاسلام ولكن دخلوا فيه ليحقنوا دماءهم ويحفظوا اموالهم ويعيشوا بين المسلمين فمن هنا بردت معضلة النفاق الكبرى فصار الناس عمام هذا الدين ما بين مؤمن ظاهرا وباطنا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم وظهر أثر ذلك الإيمان على جوارحهم في تصرفاتهم بأقوالهم وأعمالهم وبين كافر قد استبانت كفره وضلاله فهو واضح الأمر كافر ظهرا وباطنة وفئة أخرى كانوا مع المؤمن في ظاهرهم ومع الكافرين في باطنهم وهم المنافقون فتلك البلية العظمى والمصيبة الكبرى إن الإسلام إنما نكب ووصي على أيدي المنافقين المتربصين بالإسلام وعليه الدوائر المتظاهرين به خداعا ونفاقا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 إلى القوانين الجائرة الظالمة التي تبيح لهم المحرمات والفجور وتسبح لهم بكل سوء وفساد أما أحكام الله العادلة المنصفة الأخذة للضرح للضع حتى الظان الظلوم من ظالمه فتلك أحكام لا يقبلونها لما قام بقلوبهم من عداوة الإسلام وأهله وإن, وإن يكفي أحكام الله موافقة لهم يكون بأحكام الله موافقة لأهوائهم قبلوها وإذا قلعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعنين ما قبلوها إلا لموافقتها أهواءهم لغير ومن صفات القوم أنهم يستهزئون بالإسلام وأهله ويعيبون أهل الإسلام ويسخرون بالمسلمين وأعمالهم يسخرون بأهل والصلاح ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم ومن صفات القوم أنهم يحاولون سبغى المجتمعات الإسلامية بسبغة غير إسلامية شرقية كانت أو أربية ما في قلوبهم من بغض الإسلام وعليه يحاولون أن يحولوا كل مجتمع مسلم لأن يكون مجتمعا إباحيا إلحادية هكذا يسعى المنافقون وأتباعهم قال الله جل جلاله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ومن أعمى أخلاق القوم أنهم أمرة بالمنكر نهات عن المعروف أمرة بكل شر وثساد نهات عن كل خير وصلاح المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وهم عكس الإيمام الذين هم أمرة بالمعروف ونهات عن المنكر ومن أخلاق القوم أنهم يرون أن وعد الله لنصر دينه ومن اتبعه ووعده المتقين بالثواب وتوعده الكافر بالعقاب أن ذلك غرور وخداع لأنهم لا يصدقون بلقاء الله ولا يؤمنون بذلك وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أيها المسلمون احذروا النفاق وأعمال المنافقين وكلوا على حذر منهم ومن شرهم وفسادهم رجال الصحابة والإعلام اتقوا الله بأنفسكم وسكروا أقلامكم لخدمة هذا الدين وعرض مشاكل الأمة وطرح الحلول المناسبة لها في حدود كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهوا وسائل إعلامكم لخدمة قضايا الأمة واحذروا أن يندس منها فيها منافق والضال يغير اتجاهها حتى يكون اتجاها غير سليل القائمون على مركز الإسلامية والجمعيات الخيرية في أنحاء العالم عليهم تقوى الله في أنفسهم وأن يجعل تلك المراكز والجمعيات منابر خير وهدى ينطلق من صوت الإسلام وينشر فيها محاسن الدين ويوضع فيها الحق من الباطل احذروا أن يندس من بين صفوفكم الضالون والمفسدون الذين يأتون بأفكار غريبة ومبادئ الضالة بعيدة عن الإسلام وأهله وإن تظاهروا بالإسلام فهم أعداؤه وآله الخصوم هم أعداؤه للداء وهم خصومه فاحذروا هذا الأمر واجعلوا هذه المراكز والجمعيات مراكز خير ومنافر هدى وجنبوها المندسون المتجنبوها أي وجنبوها أن يندس من بينها المنافقون والضالون والمفسدون لا تسمحوا لهم بشيء فإنهم يسعون في الأرض فسادا فاجعلوا هذه المراكز وجمعيات تخدموا قضايا الأمة وتخدموا الإسلام وأهله وجنبوها أن يندس من بين صفوفها من لا خير فيه يحاولون أن يحولها إلى أفكارهم ومبادئهم وعضائهم البعيدة التي تشويه الإسلام وأهله علماء المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي عليكم واجب عظيم تقوى الله في أنفسكم وتحذير المجتمع المسلم من هذه الأفكار والمبادئ السامة الضالة حذروا المجتمعات الإسلامية أن ينخدعوا ويغتروا بهذه الافكار والعراء الزيفة يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من جعلكم الله خير امه اخرجت للناس ان هذا الفضل لم تنلهم المحمديه بالدعاوى والاماني ولكن بالامل بمقتضى هذا الفضل ان الله افضلكم وشرفكم على غيركم بقال كنتم خير امه اخرجت للناس انتم خير الناس للناس أنتم شهداء الله على الأمم جعلكم الله شهداء على غيركم جعلكم الله شهداء على غيركم اختصكم بهذا النبي الكريم وهذا القران العظيم وهذه الشريعه الكامله التامه في نظمها ومبادئها فاتقوا الله وقابلوا هذه النعمة بشكر الله بالإيمان الصحيح الصادق وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنحي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بكل خير وصلاح وتنهون عن كل شر وبسات وتنسون دائم الأمن والاستقرار وتصلحون فساد الأمة وتجمعوا شملها إن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر صمام أمان الأمة وسياج منيع يقيها عوامل التقريب والدمار إن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ليس لفئة معينة ليس لجيل معين ولكنه خير تتربى الأجيال جيلاً بعد عليه وتتوارد الأجيال جيلاً بعد جيل فيكون المجتمع المسلم متوارداً لتلك القيم والأخلاق ذلكم أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مغيراً لغيره لغيره من المجتمعات بمحافظته على قيمه وفضائله وأخلاق دينه وتمسكه بهذا الدين إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون مدنيتها ورقيها وتقدمها مواكباً لدينها إذ دينها ليس حجر عثرة امام اي تقدم واي رقي صحيح بل الامة يكون رقيها ومدنيتها على بنيان اساس من قيامها واخلاقها ان الدين الاسلام دين الدين, الدين الاسلامي دين والدنيا حياة وآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيب كمية الدنيا اعملوا على آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور فليس بين التمسك بالدين ولا بين الرقي والمدنية الصحيحة أي تنافي فديننا دين خير وعز وكرامة أمة الإسلام إن هذه الأمة المحمدية إذا تمسكت بدينها عزت ونات الكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة إنما أصاب الأمة من ضعف ووهن وتفرق واختلاف وتسلق العدو إنما هو ببعدها عن دينها ببعدها عن إسلامها هذا الدين الذي قام بيعوائلكم فنالوا من الله العزة والتمكين مكن الله لهم في البلاد وحكبهم على معظم العباد وكانت لهم الكلمة النافذة والمقالة الماضية الذين إن مكنناهم في العرض أقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ودخوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستقلفنهم في الحرب كما استقلف الذين من قبلهم ولا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بحر خوفهم أم لا لا يشكون بي شيئا فيا قالت المسلمين اتقوا الله بشعبكم وحكموا فيهم شرع الله لتعيشوا وإياهم في أمان واستقرار إنما أصاب الأمة الإسلامية من تقلب في اقتصادها ونقص في مواردها وجذب وبلاء إنما بعدها عن هذا الدين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فاتقوا الله أمة الإسلام في أنفسكم وعودوا إلى اسلامكم عوداً صحيح اجمعوا قلوبكم على هذا الخير تآلفوا على هذا الدين حلوا مشاكلكم وقضاياكم في إطار الأمة الإسلامية فعدوكم يحب أن يراكم متفرقين يحب أن يراكم متنازعين يحب أن يرا بعضكم رد بعض يحب أن يرا بعضكم يقتل بعضا ويهدد بعضكم بعضا لتكونوا فريسة أمامه فلنستقلناها في عمسنا ولنصح أوضاعنا ولنعد إلى الدين لنرى فيه العزة والكرامة والسلامة حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على نعمته اذ هيأ لكم الوصول الى هذه الديار المقدسة ومكنكم من ادائنسكم التقيتم في هذا المكان المبارك على صعيد عرفات في هذا الموسم الكريم هذا اللقاء الذي هو لقة جمع وتعارف وتنسيق وتعاون وتفاهم بين الأمة لنشهد في هذا اللقاء منابع لنا من أعظمها طاعة الله والسعي في مرضات الله يجب على الأمة أن تستفيد من هذا المجتمع الكريم تستفيد فوائد عظيمة تعود عليها وعلى شعوبها بالخير والصلاة إن المسلم وهو يرى إخوانا الله وأتروا من أقطار الدنيا إجابة لنداء لا جداء لا وتلبية لنداء الخليل يرى أناسا جاءوا من كل حدب وصوب. تغيث البلاد والألوان واللغات ولكن اتعلت القلوب على الخيط فالهدف واحد والغاية واحدة طاعة الله واستجابة للدائه وطلب الفضل والمغفرة من حجاج بيت الله الحرام وطعتم يارغي هذه البلاد العزيزة وشاهدتم ما أنعم الله بها على أهلها من أمن واستقرار ورغد العيش ولعم متوافرة أعلاها وأعزها نعمة الإسلام واجتماع الكلمة على ذلك إن هذه البلاد ولله الحمد تعيش في نعمة من نعم الله آثار تحكيم شرع الله وإقامة حدود الله وأن حكمها إلى هذا القرآن والسنة تطبق أحكامه وتعمل بمكتماه فأملهم الله من كل المخاوف وجمع قلوبهم على الخير وهيالهم من ضغب العيش والنعمة ما هو معروف لدى كل عاقل وجعل الله بين قادتها وبين المواطنيها محبة ومودة واتفاقا ولقاء على الخير والهدى إن هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم بهذه به البلاد كله من فضل الله ثم جهود قاة هذه البلاد وما قاموا به من جهود عظيمة في سبيل راحة المسلمين واستقبال الحجيج كل عام وتهيئة السبل المناسبة لهم إنهم دللوا الصعاب ودللوا لنصعاب وسهلوا عمر الحجين حتى يحدوا نسكهم على الوجه المرضي ما فعلوا ذلك إلا طاعة لله وطلبا لذواب الله فجزعهم الله عما فعلوا خيرا حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام إننا ولله البعض والمنا كل عام نستقبل وفود بيت الله ونفتح أبوابنا لبيت النضوي بيت الله ونهيئ لهم السبل ومن أراد الحج فأهلا وسهلا فنحن من فضل الله وكرمه ندعاته فنحن من الله وكرمه سعون في تسهيله من سبول الحجير وراحتهم وبدل كل الجهود في سبيل ما يؤمنهم ويريحهم حتى يؤدوا هذه الشعيرة في أمن واستقرار وراحة ولكن الله من فضله حمى بيته الحرام وجعله آمنا مطمئنا كما قال جل وعلا كما قال عن جل وكما قال الله كما أخبر الله عنه في كتابه العزيز فأو وإذ جعلنا البي وإذ كما أخبر الله أنه حرما آمنا وأن من أراده بشر فإن الله يعاقبه بمجرد همه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وحكمة الله اتضت أن كل من هم بسوء فإنه يعاجل له العقوبة بالدنيا مع ما يدخل له بالآخرة من العذاب الأليم لقد حاول أبره أي وذي البيت الحرام ويهدمه فأنزل الله عليه طيرا أبابيل تغفر بحجارة من سجير وحاوله فئة أخرى ليذيق أهله الدل والهوام فسلط الله عليه عقوبة سلبت عنهم كل خير وهذه سنة الله في من حم في هذا البيت الحرام بسرعة ساد أن الله يعج عقوبة ويفرق شملة وينزل به الدل والهوام سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا حجج بيت الله الحرام إن الله افترض الحج على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الإسلام جعله خامس أركان الإسلام افترضه على المسلم في عمره مرة من أده في عمره فقد حد الواجب الذي عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم حج فحجوا قال رجل كل عام قال قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فصلوات الله وسلامه عليه أمة الإسلام إن محمدا صلى الله عليه وسلم حج بعمري حجة واحدة حج بعد الهجرة حجة واحدة سمع المسلمون حجة الوداع أعلمهم مناسك الحج بقوله وعمله نقل قولا ولا عمل عملا الا قال خذو عني مناسككم لعلي لا بعد عامي هذا وقف صلى الله عليه وسلم بعرفه وقال وقفتها هنا وعربتي كلغا موقف وارفع عن بطني عرنا وقفت بها حتى غربت الشمس وانصرف الى مجدلفة ثم بات بها وصلنا بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم ثم بات بها ثم انصرف من عرفة بعد قام بالشمس وباء وجاء المجذلبه وصلى بالمغرب والعشاء وبات بها وصلى بالبجر ثم اتى الحرام الله وعظمه ثم انصرف برما جبت العقبه ثم نحر هديه وعلق راسه وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام ان هذا اليوم المبارك من أعظم أيام الله يوم عرفة يوم الحج الأكبر أيها المؤمنون أعظموا بهذا اليوم ربكم وأكثروا من الثناء عليه وذكره وتعظيمه بما أنعم عليكم به من النعم العظيمة حيث أكملكم دينكم وأتم عليكم نعمة هذا يوم عظيم يبعي الله بكم ملائكة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبيده من النار من هذا اليوم وإنه وإنه وإنه ليدنوه فيبعيبهم بكم ملائكته ما رؤي الشيطان في يوم هو في ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحر مما رؤي في يوم عرفة فأروا الله من أنفسكم خيرا اربعوا كفى الضراعة إلى الجلال والإكرام اسأله من فضله مغفرة ذنوب ذنوبكم وحط أوزاركم والتجاوز عن زلاتكم اربعوا يضغعت إليه أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإن نبيكم يقول أخير الدعاء دعاه عرفة وخير ما قلت أن والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخلصوا لله عبادات وتضرعوا بين يدي ربكم واسألوا التوفيق والسداد والهداية إنه على كل شيء قدير قفوا بأرفة ولا تنصرفوا منها إلا بعد غروب الشمس ومن انصرف منها قبل الغروب فقد خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا بيه الظهر والعصر جمعهم جمعا وقصرا ثم انصلبوا الى مزربة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولكم ان تدفعوا بعد نصف الليل والافضل البقاء حتى تصلوا بها ثم اتوا الى ميناء وارموا جمرة العقبة بعد قلوع الشمس ثم انحروا الهدية ان كنتم متمتعين او قارنين ثم احلقوا رؤوسكم والحلق افضل من التقصير ثم قوبوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ومن قدم يوم نحر شيئا على شيء فإن النبي يقول لا حرج السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ومن قدم شيئا على شيء فنبيكم يقول لمن سأله افعل ولا حرج افعل ولا حرج ما سئل يومين عن شيء قدم ولا اوقر إلا قال افعل ولا حرج بيتوا ليلى ليلتين من ليالي التشريك ان تعجلتم فارموا في اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث بعد الزوال الأولى والوسطى والعقبة وباليوم الثاني عشر كذلك فإن نحببت ان تنصرفوا فلا شيء عليكم وان احببت ان تقيموا باليوم الثالث فلا شيء عليكم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ايها المسؤولون عن ايها المسؤولون ايها القائمون بعياده الهديه ولا الاضاحي والهدايا والهدي اتقوا الله في انفسكم واعلموا أن الحجاج اتمنوكم على هديهم اتمنوكم على أضاحهم فاستقوا الله في أنبسكم. ولا تذبحوا إلا ما وفق السن الشرعي واكلوا الذبح إلى من يحسنه ويؤدي الزكاة الشرعية كما يحب الله ويرضاه أيها المتسلون على المتأهدون بالحجاج أيها المطوفون اتقوا الله بالحجاج اتقوا الله فيهم وقفوا بهم المواقف الشرعية واحذروا أن تسعوا فيما يرسو حجهم ويرعف ذوابهم فإنها أمانة والله سائلكم عنها فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وتآمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعاونوا عن والتقوى ولا تعاونوا عن رجم العدوان وتذكروا بهذا المجتمع وقوفكم بين يدي الله حفاة العرات تذكروا بهذا المجتمع وقوفكم بين يدي الله واسعوا في تخليص أنفسكم من عذاب الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبن حد أنت جعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم واصحجات بينهم وانصر على عدوك وعدوهم واجمعهم على كلمة إنك على كل شيء قدير واعظ من مضلات البتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصيئ إمتنا أولا تأمرنا اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وتراه اللهم وفق لما تحبه وتراه اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واقضر به أعداءك اللهم ازه وزيه ومعه عما قدموا الحجيج خيرا إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء للقربة ويناعن البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجلي يذكركم واشكره على عموم نعم يزدكم وذلك لله أكبر والله يعلم ما يصنعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين